اولا طبيب ابو دعوه شويه بنت فعلبه كانت عنده عندي اولي تقول كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد شاء خلقه كبر جسم ها وشاع ما استطع يصف وحده وثانيه قم ايش يرفع يده ويضرب ويتكلم ويسال وهذا شيء الحقيقه يعني انا اسمع هذا شيء يعني هذا هي تقول يعني كان شيخا كبيرا الشيخ الكبير قد يعلق لكن الحقيقه كثير جدا من الشباب يفعلون ذلك مع النساء لذلك انا انتبه والله انا يعني اسمع كثير جدا من من يعني يضرب او يرفع يديه على زوجته وهذه يعني في الغرابة كيف انسان وخاصه كان ملتزم واخر القصص اليوم يعني اليوم هذا يعني جاءت واحده تشتكي وتبكي زوجها يضربها ملتزم قال اسمه ملتزم ملتزم ملتزم قالت سلفي قالت سلفي قالت سلفي كان واحد ثاني يرفع اليد ويقول ويضربها ضرب يعني يرجعها في بدنيا لا يفكر هذا قليلا يعني كيف تضرب هذه المرأة ها؟ يعني لا من الشهارة ولا من الرجولة ولا من الدين ولا من الخلق ولا لا في الأعراف ولا في العقول ولا في الشرائع أبدا جميعا لكن قطعا الرجل هنا عالس رضي الله كان شيخا والمشيخة وكبر السن لها أحكامها صحيح يعني يصر الخلق كما يقول ضيق جدا ما يستطيع يتحمل أما الشباب ما يتحملون والله هذا هذه آفة وهذه يعني علة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصفق الجميع إلى أن منها